ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأسات البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأمّة بالأمّة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 فمن بدله بعدما سمعه فإنما إِثْمُهُ على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم